النجم احمد راتب موسيقى دكتور جبالي حب من طرف ثالث المخرج المساعد شيرين ابراهيم تأليف محمود البزاوي حب من طرف ثالث المخرج حسين ابراهيم حب من طرف ثالث أنا سناء حامد الترابيشي وأني حامد الترابيشي والد سناء الترابيشي أفهم بقى كنتوا واقفين في الشارع ده والساعة دي بتعملوا ايه مستنين الزبون يا دي المصيبة يا ابني ما احنا قلنا قبل كده ومين الزبون ده اللي كان مع علي في التاكسي علي مين اللي لقى المحمول ما هو نسي الشنطة في التاكسي مين اللي نسي الشنطة؟ الزبون ولما هو نسي الشنطة انتوا خدتوها عشان ايه عشان نسيها علي هو اللي قال خلوها معاكم وكنتوا عارفين الشنطة فيها ايه اه فيها فلوس وعارفين ان الفلوس دي مزيفه مزيفه <تصفيق> كانت لوحدها ماركو لا كان معا حد خطبها خطبها؟ اه انا اسف يا عمر بيه عشان كده كلمتك هو انتوا فصلتوا ليه وده احسن منك في ايه وكانوا بيعملوا ايه عندك؟ اشتريت طقم سوليتير. بس؟ ودبلتين. دبلتين؟ اه ايوة بس اخترفوا مع بعض وخرجوا من محل بسرعة وخاتوا الدبلتين؟ ايوة هو الفرح يمتل كابتن زهدي مدير النشاط الرياضي في النادي اهلا وسهلا حسن عناب ده الباطل اللي كلمتيني عنه أحد أهم لاعبي مصري في كرة الريشة وحصلت على لعيدة جوائز الفردي والزوجي والمختلط ده بالإضافة لأنه خريج تربية رياضيه. هايل هايل اله. تعرف يا كابتن أهو داي كان حلم حياتي أنه قابل حد مسؤول كبير في اتحاد كرة الريشة أنا مش ريشة أم الحرك إيه أنا شيش الحقني يا معلم نوح الحقني يا معلم نوح غير ايه وش البلاوي مصيبه مصيبه يا معلم قبليني بمصايبك يا جلاب المصايب الوجوه الجديده يا معلم اكتشفوهم يا معلم وقبضوا عليهم والفلوس في الشنطه والشنطه معاهم يا معلم نص مليون دولار يا خرب بيتك يا نوح ها ها ايه بس يا ابني عاوزنا نعمل ايه تقولوا الحقيقه ما هي دي الحقيقه اللي قلناها اللي هي ايه يا ابني احنا جنبنا تخسبت من نوبه التخسيبه وانا راجل كبير في السن وصاحب مرض وبنتي مش وش مرمطه يبقى خلاص بلاش انت تتكلم الهان بتتكلم اتفضلي بص بص يا حضره الزابط اصل حسن خطيبي بطل مصر في كل الريشه نزل مصر وتاه ومش عارفين له سكه يا حضره الضابط انتوا برده مصورين على السكه دي في الكلام طب لما انتي مخطوبة فين الدبلة اللي في ايديك؟ ايوه ايوه يا حضرة ما هو اصلا حسن كناز المصر عشان يدبر ثمن الدبلة امم الظاهر عليكو فاكريني طيب وان الكلام الفارغ اللي بتقولوه ده هيخيل عليا طب نعمل ايه بس؟ قولينا يا ابني علي رياحك واحنا نعمله؟ تمضوا على اقوالكم دي يا ابني اه هو انت خايف من ايه يا با؟ احنا مجدبناش امدي يا با امدي ودي امضة يا عسكري رجع الاستاذ ده على الحجز والهانم دي يوديها حاجز النساء ويترحلوا بكرة عن نيابة نيابة؟ منك لله يا حسن يا عناب ألو ألو وتصنيف كرة الريشة على إنها لعبة صالات موطاة وهي عبارة عن كرة من الفل بداخلها عدة ريشات ولا يتعدى وزن هذه الكرة عن خمس جرامات وبتتلعب فردي وزوجي ومختلط. آآآآ انت تسمعي إيه؟ ها لا ولا حاجة دي أغنية كده تليفونك رن من هنا والاغنيه اشتغلت من هنا طبعا انت حره تسمعي اللي انت عاوزاه لكن برضو من باب الزوق والقصول لما يكون حد بيكلمك تديره دانك كنت بتقول ايه؟ انا مش عايز واجع دماغ اللي بقوله يتسمع وفورا انا يا حبيبي ما اقدرش أقول لها الكلام ده اقولها انا بس يا ريت بقى لما تيجي وتترمي في حضنك وتعيط ما تططريش عليها وتجيبوا كلام الارض طب افهم هتقول لها ايه وازاي انا هجيب من الاخر الخطوبه دي لازم تبقى رسمي بينها وبين بتاع الريشه اللي اسمه حسن ده وتفتكر هتنسى عمرو تتخاطب لاي حد انا الناس خلاص كانوا وشي صدق انت لذيذ طب انا عارف ولو قربت مني أكثر هتكتشفي إني أذذ يا السلام إيش فقدي دي <تصفيق> دي من أهم مميزات لعب كرة التريشة <تصفيق> اللي تعرفك كويس كمان تتعلق دي وما تسبكش أبداً أمال طب طب يعني مثلاً لو لو كنت قابلتك بالصدفة في أي حتة وعجبتيني وقررت إني أتقدم لباباكي ك يعني يعني إيه تقدم لبابا ما أنا جايلك في الكلام هو يعني يعني أتقدم لك طلوبك للجواز حتوافقي انت غلطت في حاجتين اولا انك قلت ان انا عجبتك وما قلت ليش عجبتيني وتاني حاجة عاوز مش تتقدمي عايز تتقدم لبابا عشان تتجوزني عموما في كل الحالات انا مش هوافق عليك عشان ما ترغيش كتير طب انا عاسف يعني بدون لقساة قدب اعرف السبب عشان بحب واحد تاني عب واحد تاني <تصفيق> نظريه برضه مش كده حب من طرف تالت هايل يا موني هايل هايل هايل تعالي بقى نشوف اللون اللي انا اخترته لك الله يجنن يا عم عشان لما قولك حاجة بعد كده تسمع كلامي كل حاجة فيك تجنن يا ميرو شاكتك جمالك رائتك فنك كل حاجة الا حاجة واحدة نوها مش كده ايوه عشان انت مش فاهم حاجة فهمني يا بيبي عارفة نوها دي صاروتها قد ايه عشرة مليون جنيه واو عاوزها انبقى دول كلهم يطلعوا برا لأ طبعا يا حبيبي ما يتلعوش بر بس في نفس الوقت ما يبقوش في ايد واحد يعني نكوش عليه. عشان كده عايزك تحتقيني بقى شوية ما انت كمان بتسعب علي من اللي بتعمله فيك يا مير؟ عارفة لو قلت لي اعمل ارجوز هلبس لها ترطور، دول عشرة مليون جنيه يا قطة عشرة مليون جنيه <تصفيق> اه يا تعالى كده بقى انا حبك فهمتي يعني انزي بقى ان كل ما تشوفيني بكلمها كلمها تقلي بيلي وشك واتطلعي عفريتك عليها اوكي؟ او <تصفيق> انت يا بابا ترضى انك تجاوزني واحد مش بحبه؟ انا خلاص الناس بجد كانت وشي مبارح في اجتماع رجال الاعمال كانوا بيتريقوا علي واحد منهم بيقول لي مش عارف اقولك مبروك خطوبة نهى ولا اقولك ما مفيش نصيب وانتي ولا في دماغك عشان كده انا قررت لو فضلت مع الولد ده يبقى لازم تعلني خطوبتك عليه ما يا بابا ليه عشان ده خطيبي طيب يبقى ايه المانع ان اعلن الخطوبه رسمي ما ينفعش يا بابا ليه عشان مش بحبه يا نهار اسود ابعد عني دلوقتي خالص الله ايه مالك في ايه نوع هنا نوع هنا امشي دلوقتي كده طيب هسارة. أنا بس ممكن اطلب منك طلب اقمرني شايف الواد اللي هناك ده اللي قاعد مع نوره ايوه ده عاوزك تشربيه عاوز انفرد بنوره ايه مالك مش هتقدري عليه ولا ايه لا طبعا اقدر بس خايفه خايفه من ايه دوات خام وعلى نياته ما هو عشان كده خايفه منه بقى يلزق لي ويكتب في شعر ويحبني عز الطلب انطلقي ومن امتى بتكلمني من نمر غريب انت خير مدوتيش علي. ليه بقى وانت قصادي بتكلمني في التليفون اصلا بتكلمني مين يا نوعة مساء الخير اهلا ايه ده انت رايح فين مش بكلمك ايوه بس انا مش فاضي <تصفيق> انت خايف كده ليه هو انا هختطفك بصراحه انت تختفي اي حد طب ليه مش عايز تتكلم معايا عشان وقت وقتي يعني وقتي مش ظابط مع وقتك يعني يا سلك نظبط وقتنا ايوه بس انا هنا بشغل يا سيدي شغل ايه في الديستورشن ده بعد اذنك انا لازم اكون من جنب الشغل راح فين الشغل يا شغل يا استنى اللي عني بقى خلاص سامحتيني يا نونا سامحتك يا ميرو انا وعدك انعاني من النهارده ما ولا تشوف واحدة غيري وقلبي ما يسكنوش غيرك ولساني ما ينتش غير اسمي اوعى تكون فاكر ان كلامك الحمدان ده هو اللي خلاني اغير رايي طب ايه اللي غير رايي قلبي بحبك يا عمرو مش عيب برده يعني سنوها اكون معاكي في مكان واحد وتقرطصيني هاي ايه مرطزك ده؟ سمعت يا ميرو؟ يلا يلا بلا ميرو بلا زفت من سوكات اتفضلي معايا ايه ده ايه ده ما تحترم نفسك هتفضل معاك فين؟ مش حمشي <تصفيق> انت مش حامشي الا ورجلي على رجلك انت ايه يا اخي ما بتحسش؟ لا يا خفيف ما بحسش يلا يلا اتفضلي معايا سيب ايدي مش هتبقى ايدك وبس لو ما خرجتيش معايا دلوقتي ليه خير هتعمل ايه تاني؟ هجيبك من شعرك وجرجرك كده اوه سيب شعري اتف بحق إن أنا خطيبك يلا قداني من سكات ياي مش ممكن يجنن ينصر دينك يا بتعريش أنت والودي اللي اسمه عمر عملتي معه إيه أنا شغال عند بنتك مش شغال عنده بس وعدك لما اشتغل عنده حمدي ديالي علي اسمع اسمعي بتاع الريشه انت خير انت عارف دورة السكواش اللي بتتعمل في مصر كل سنة اه عارف في غردقة دي اه اعرف عارف هعمل دورة زيها وشركة السياحة بتاعتي هي اللي هترعاها سكواش بردو لا ريشة يعني حسن الناب الريشه انا وانا الريشه مدي ايدك عم حامد انا مش عارف انت شايل الهم ليه؟ يا ابني انا مليش في بهدلت الاسام والسجون ونومه البرش والحاجات دي وانا مصدقك. تعال بقى مدي ايدك معايا دول شوية كباب وكفته انما ايه عالكيف؟ قليش نفسي يا طب ايه رأيك بقى اني مش همدي ايدي غير لما تمدي ايدك انت الاول ازاي بس يا ابني جيلي نفسي للاكل ما معرفش بنتي عامله ايه ايه؟ بنتك؟ ما هي بنتي كمان متبهدله معايا ومرميه في حجز النساء. يا سيدي ولا يكون عندك قلق هتعمل ايه يا عسليه؟ اللي له دهر ينضربش على بطنه. انا حوصيلك عليها هتوصي مين؟ انت تعرف حد هنا؟ اه طبعا زوبه مين زوبه دي؟ يا زوبه يا زوبه في ايه يا بشاويش؟ الكباب ده وصايا اه من مين؟ من عسليه؟ حبيب قلبي وبيقولك خدي بالك بالبت سناء أكليها معاك في عنايه اللي اتنين. يا سناء سناء نعم كلي الكباب ده كله ماليش نفس ماليش نفس وانا بقولك حتاكليه كله ده كلام عسلية ما ينزلش الارض أبدا كلي حب من طرف تالت محيد الدين عبد المحسن محمد ثريد المرسي أبو العباس رشدي شامي تسجيل حسام الشريف مونتاج رامينو حب من طرف ثالث محمود البزاوي حسين إبراهيم حب من طرف ثالث